لتُنذِرَ قَوْمَ ما أُذِرَ آدَ أُهُم فَهُمْ غَافِلُون لَدَ حََّ الْقَوْون علىلَى أَكْثَرِهِم فَهُم لا يُؤْنِنون إِنَّ جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِىَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ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 Inna nahnu nuhyjil mootah, v nekhtubu ma koddemu, v atharahum, v kul şeyin aحصynahu v imamim mubin. V ahtarib lahum, mthala, ašhabal qarja,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 Zve referredi, povedzvali V, pa bil in nekiwieči važi, drugi nek мехoli z Kitle, capacity ste m začUD. vend goal Ha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 قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ۖ إِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا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 من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد على العباد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 لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوَصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ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 Slamu, kovla, min rabbi arrašim. Vamtazul jom, ajiha, almugremov. Alem, ajhed, ili kum, ya bani Ādem, in neho lakum,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 وَلَونَ شَ أُلَقَمَسْن على أَعْيُونِهِمْ فَسْتَبَقُ الصّراطَ فَأَن يُبَصِرون وَلَنَ شَ أُ لَمَسَخْْنَاهُم على مَكَانتِهِم فَمَستَطَعُوا مُضي وَلَا يَجعون Women no amir hun unekis hu fil xol ki e feleja krilun, Wome allemne hu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 سيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون